يا ربنا اعترفنا بأننا اقطرفنا وآنانا اصرفنا على لضاء أصرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقطرفنا وآنانا اصرفنا ala la da asrafna fadtub alayna taubatan tawsilikulli haubatan wasturna al aurati wa aminir awati fadtub alayna taubatan tawsilikulli haubatan wasturna وآمن الروآت يا ربنا اعترفنا بأننا اقطرفنا وآلنا أسرفنا على لضا أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقطرفنا وآلنا Aserafna, ala laa aserafna, waghfir li walidina, Rabbi wa maoludina, walali wa al-ikhwan wa والآل والإخوان وسائر الخلال يا ربنا أعترفنا بأننا أقطرفنا وآلنا أسرفنا على لضاء يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآنانا أسرفنا على لضا أسرفنا فطلا وجودا من لبكت سابي منا بالمصطفى الرسولي نحطى بكل سؤول فضلا وجودا مننا لا باكتساب مننا بالمصطفى ورسول نحطى بكل سؤول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وانا asrafna ala ladha asrafna ya rabbana ta'arafna bi annana wa ananna asrafna ala ladha asrafna